فَمِن قَبْلِ وَلَت تَبْدُو أَجَلٌ مُّسَمًّى وَلَعَنَكُمْ تَعْكِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ قُمْ فَيَكُونُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ لَا يُصْرَفُونَ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 ذالكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ودخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين اصبر ان وعد الله حق فاما نريانك بعض الذين وعدوهم او نتوفينك فالينا يرجعون